لو وجهك نور يغمر الارض والسماء له كل انوار الشموس قد تمى وروحك معراج العبيد لربك امد الى باب السماوات سلما كفان كفيبا يتاما ابوة على وجال ايامي رايتك لا ادري اشغلت خاتما من الرسل يمشي ام ظياء مجسما وطفت بماناك البغي مفسرا وطفت ب بكي مفسرا وما ازدد الا حيره وتوهما فاعذرا اذا قصرت يا ايغا الذي فاعذرا اذا قصرت يا قد صلى الاله وسلم